لآل لا القرآن موسوعه اهدنا د فيمن النابلسي فيمن عافيت ت و و فيمن توليت و ا ر ك ن للعلوم ا ل ا يقضى س ل ا م ي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إ ل ي ك لا انجا ولا انجا من لنا منك إ ل ا إ ل ي ك اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم من ا ل ش ر ك ل ه ن ي ه و آ ل م ن ان م ه وما لم نعلم و ن س أ ل ك م ن خير م ا س أ ل ك ر س و ل ك م ح م د صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ن ع و د بك م ن شر م ا ك اجلها م د صلى ا ل ل ه عليه وسلم 「そして私たちはこのように私たちのために私たちのために私たちのために